نزلة ملاك السماء موكب الطف كربلاء نزلة ملاك السماء موكب الطف كربلاء يا حسينا يا حسين يا حسينا يا حسين رددوا هذا النداء من طحت عالقا عمدمي خضابي بدم الوريد شيدت أملاك ربك موكبي تسمى الشهيد نزلوا على الأرض يمك ثبتوا موقفك دمك أول موكب الساس يعني موفد شي جديد يا رمز غير الوفاء موكب الطف كربلاء يا غير الوفا موكب الضاف كربلاء يا حسين يا حسين, يا حسين هذا النداء السماء موكب الضاف يا كربلاء السماء موكب الطف كربلاء يا حسينا يا حسين يا حسينا يا حسين, حسين رددوا هذا النداء موكبي اللي نزل يمك بيد جبري للأمين كل فرق ما كان يحمي النفس ملقى العاشقين الجميك يا واقف لابس الاسود حزين لاقي كل من يعتني ابي يا حسين يا حسين انت رمز للابه موكب الطف كربلا انت رمز للابه موكب الطف كربلا يا حسين يا حسين يا حسين رددوا هذا النداء نسمة تملأك السماء موكب الطف كربلاء نسمة تملأك السماء موكب الطف كربلاء يا حسين يا حسين يا وصينا يا حسين, حسين رد يدو هذا من دمن تباوت تلقى موقف تلقى اسراف في البي واقف يرد بقصيده وعلى الصدور الطم بديه والملائكه تشد لطمها تبي تسمع حكي من يقول حسياً طايح يختليط صوته وبجيه يرتفع صوت العزاء موكب الطاف كربلا يرتفع صوت العزاء موكب الطاف كربلا يا حسيناً يا حسين يا حسيناً يا حسين, يا حسين رددوا هذا النداء نزلة ملاك السماء موكب الطف كربلاء نزلة ملاك السماء موكب الطف كربلاء يا حسينا يا حسين يا ابو سيدا يا الحسين ردي دو هذا الندى رايت العباس تلقى رجاتي ترف بالطفوف اجى جبريل ورفعها وجت ويا اهل الوف شتديت زنجيل جتك شي تطبر بالسيوف بخيمي عليهم حزنهم من يدي قون الدفوف هكذا تفدى الدماء موكب الطاف كربلاء هكذا تفدى الدماء موكب الطاف كربلاء يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين رد لنا هذا النداء نسله تملك السماء موكب الطف كربلاء نسله تملك السماء موكب الطف كربلاء يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ركدي هذا من حتى مالكي الموت جايله اي جاوبك دام الخجل شلون يقبض روح مثلك وانتبه ذاك الفحل بس لي انت انت له عجلي موت رايد مالقى ربك والقبض روحك نزين مرحبا بالموت جاء موكي بالقاف كربلا مرحبا بالموت جاء موكي بالطف يا, يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ردي دو هذا النداء لتملك السماء موكب الطف يا كربلاء نزلت تملك السماء موكب الطف كربلاء يا حسين يا حسين يا روح حسين يا حسين ردي